بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى مَا مَنِ اسْتَغْنَى فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَتَزَكَّى وَأَمَّا مَنْ جَاءَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى فَأَنْتَ عَنْهُ كلا إنها تذكره فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي زفرة كرام برره قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فَقَدَّرَهُ ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقضما فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الْأَرْضَ شقا فأما فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا عجاءت الصاخ يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يضنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرا ترهقها قترا أولئك هم الكفرة الفجرا